الحكيم. ومن يروا عنهم بالذي براهي وإلا من سكي أفسه ولقد اصطحيناه في الدنيا ولجنه في الآخرة نبن الصالحين xa quanh là đã ông quái đông ngoài đông một the yeah. فَأَمَّا مَنْ تَوَلَّى وَنَفَسَ فَإِنَّمَا يَعْمَلُ لِنَفْسِهِ وَأَمَّا تقولون إن إبراهيم وإسحاق وإعقوب والأسباط كانوا, كانوا هوداً أو مصاراً قل أنتم أعلم أبن الله ومن أظله ممن كتم شهادة عند قولها الله